بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمه الانعام الا ما يتلى عليكم غير محله الصيد وانتم حرم ان الله يحكم ما يريد يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا الامم من البيت الحرام يبتغون فضلا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم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 حرمت عليكم للميتة والدم ولحم الخنزير وما أهله لغير الله به والمنخنة والمنقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكئتم وما ذبحا لنصب وما ذبحا لنصب وأن تستقصموا بالأزلام ذلك فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشونهم وخشون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 فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعٌ حِسَابٌ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ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 يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاصلوا وجهكم وأيديكم إلى المرافق ومسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فتطهروا وإن كنتم مرضا أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمست نساء فلم تجدوا ما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 وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ جَهَنَّمَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ, فكف أيديهم وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم ثني عشر لقيبة وقال الله إني معكم لأن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسولي وعذرتهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لا أكفر عنكم سيئاتكم ولا أدخلنكم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 ونسوح الضم مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعفوا عنهم واصفه إن الله يحب المحسنين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 ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم. والفَمِينْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ بْنَ مَرْيَمَ وَأُمْمَهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ والله على كل شيء قدير وقالت يهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء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 قال رجلان من الذين يخافون أن عمل الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إن لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فذهب أنت وربك فقاتلا فذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون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 ومن الذين هادوا سمعون للكذب سمعون لقٰو من آخرين لم يأتوا كي يحرفون الكلم بعدما واضعه يقولون إن أتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولائك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سمعوا للكذب أكالون للصح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 ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا يحكم به النبّيون الذين أسلمون الذين هادون الرّبانيون والأحبار بما استحفظ من كتاب الله والربانيون والأحبار بما استحفظ من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشون ما سوَّخشون ولا تشتروا بأيات ثمنا قليلا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 وَالْيَحْكُمُ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُوَ الْفَاسِقُونَ وَأَنْزَلْنَا إلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهِيْمًا عَلَيْهِ فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شراتا ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم ولكن ليبلغنكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبعوا أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيراً من الناس لفاسقون، أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون،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 فَتَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَاعِرَةٌ فعسى الله أي يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا, فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمالهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلايم ذالك فَبَلَغَ الله يُؤْتِهِمْ إِنَّهُ شَرٌّ وَاللَّهُ وَاصِلٌّ لِلْمُنَافِقِينَ إِنَّمَا وَلِيُّكُم اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ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 وَإِذَا نَادِيَتُمْ إلَى الصَّلَاةِ التَّخَذُوا هَزْوَ وَلَعِبَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقُمُونَ مِنَ إلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله ملعنه الله وغضب عليه ملعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا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 وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إذا يوم القيامة كلما أوقدوا ر للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا نكفرنا عنهم سيئاتهم ولا دخلناهم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لا أكلوا من فوقهم لا أكلوا من فوقهم وهم تحت أرضهم منهم أمة مقتصرة وكثروا منهم ساء ما يعملون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 وَاعْمَلْ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ قَبْلِ إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ وَحَسِبُوا أَن لَّن تَكُونَ فِتْنَةٌ فَأْمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ أَمُوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مريم.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 ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صدقة كان يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن ما يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا اهل الكتاب لا تعنوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل ولا تتبعوا قد من قبل واضلوا كثيرا وضلوا ان سواء السبيل لَوَيْنَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى اللِّسَانِ تَعَهُودَ وَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ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 تجدن أقربهم ودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى أَبْوَاسُو لِتَرَأَى عَيْنَهُمْ تَفِضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَكَتَبْنَا مَا الشَّاهِدِينَ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 وَأَطِيعُ اللَّهَ وَأَطِيعُ الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ لَيْسَ على الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَاعُمُوا إِذَا مَتَّقُوا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ مَتَّقُوا وَآمَنُوا ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين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 ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البرز ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون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 يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبدل لكم تسوؤكم وان تسالوا عنها حين ينزل القران تبدل لكم اف الله عنها والله غفور حليم قد سالها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها كافرين ما جال الله من بحيره ولا سائفه ولا وصله ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون ولكن ما الذين كفروا يفترون على الله كذب واكثرهم لا يعقلون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ إلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِنَّ الرَّسُولَ قَالُوا حَسْبُنَا قَالُوا حسبنا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ أَبَا أَنَّا أَوَلَوْ كَانَ أَبَا أَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ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 اثنان تواجرا منكم أو آخرين من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسنهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ضتبت لا نشتري به ثمنه ولو كان ذا قربا لا نشتري به ثمنه ولو كان ذا قربا ولا نكتب شهادة الله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 ذلك عدنا أي يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أو يخافوا أن ترد أيمانهم بعد أيمانهم وتق الله وسمعوا والله لا يهذى القوم الفاسقين. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا عِلْمَ لَنَا قالوا لا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أنتَ أَلْامُ الغيوب إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى بَنَ مَظِيَّ مَذْكُرْنِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالدَّتِكَ إِذْ أَيَّتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلَى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 قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا ماء دتا من السماء تكون لنا عيدا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين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 وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ قَالَ اللَّهُ هَذَا يَهُوَنُ فَالصَّالِحِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ